رمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأكلون في ليل تسكنون فيه أ وَمِنْهُ أَحْمَتَهُ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَلَزَغْنَا مِنْ كُلِّ مت شهيدا فقلنا هاتوها انكم فقلنا هاتوها لكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى انه من القرون مما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنت نطيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين